أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من بسم الله الرحمن الرحيم

ل ف ي د ك في ج ي ح م ت ب ا ل ا ل س ي

وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين

سليمان داود وقال

وحشر لسليمان جنوده من الجن و ا ل إ ن س والطير فهم يوزعون

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب ي أ و ز ع ن ي ان اشكر نعمتك وقال ربي

o、um. u

أ ع م ل صالحا ترضاه و أ د خ ل ن ي برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد

طير فقال مالي لا أ ر ى الهدهد ام كان من الغار

فقد الطير فقال ما لي لك

ل ب ن ه عذابا شديدا او ل ا ذ ب ح ن ه أ و ل ي أ ت ي ا

لك غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبا ب ن ب أ ي

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس

من د وزين ن الله و لهم الشيطان أ ع م ا ل ه لهم

الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون

الا يسجد لله

م و س و ع م ا ل ل ه ل ا إ ل ه إ ل ا هو رب ا ل ع ر ش ا ل ع ظ ي م

WHAAAAAA、oh.

i a n

فما اتاني الله خير مما اتاكم بل أ ن ت م بهديتكم تفلحون

موسوعه ل ن ا ب ي ل م ا ل ا ي

なぜか。

فلما جاءت قيل اهاكذا عرشك قالت

إ ن ه ا كانت من قوم كافرين

ح ل ن م ل ادخل الصرح فلا

إ ذ ا هم فريقان يختصمون

في ا ل أ ر ض ولا يصلحون

فمكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكره

بسم ن الله الرحمن ف ت ل ك ح ي م

ف أ ن ب ت ن ا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم أ ن تنبتوا شجرها

you、um.

「そろそろ」<音楽>

بل هم في شك من ه ا ب ل ق و ل

ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق م م ا

ل ف ض ي ل ا ل ذ ي ت س ر ح م د ر ت ب ا ل ن

م و س و ع ا ل ل ه ا ل ع ظ ي م